بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعى فجعله غثا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفاه ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سأذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا